وهل صحيح أنه يجب على من يريد أن يضحي أو يذبح أضحية أن يمتنع عن الأمور المحرمة على الحاب من قص شعر وظفر ونحو ذلك روى الجماعة إلا البخاري عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم هلال بالحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره وفي رواية لمسلم من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحدة فلا يأخذن من شعره وأظفاره حتى يضحي تتلخص أقوار العلماء في قص الصعر والظفر لمن أراد أن يضحي فيما يأتي قال الشافعي. إن ذلك مكروه كراهه تنزيه أي لا عقاب فيه، وذلك بناء على الحديث المذكور حيث حمل النهي فيه على الكراهه لا على الحرمه ويؤكده حديث عائشه الذي رواه الجماعة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث بهديه من المدينة. ولا يجتنب شيئا مما يجتنبه المحرم وقال أحمد بن حنبل وبعض أصحاب الشافعي إنه حرام يعني قص الشعر والظفر حيث حملوا النهي في الحديث على التحريم لكن ماذا يفعلون بحديث عائشه المذكور وقال أبو حنيفة لا يكره الحلق والتقصير لكن الحديث يرد عليه أما الإمام مالك فروي عنه القول بعدم الكراهة كما قال أبو حنيفة وروي عنه قول بالحرمة في التطوع دون الواجب يؤخذ من مجموع هذه الأقوال أن قص الشعر أو الظفر لمن يريد أن يضحي ليس حراما عند جمهور الفقهاء فهو إما مباح وإما مكروه عندهم ولا يجوز التعصب لرأي فقهي وبخاصة إذا كان الجمهور لا يقول به والله أعلم